بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله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 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعون إِ الذيينَ يَبُونَ أَوصواتَهُم م زَوَصُوللهِ أُد إِكَ الذيينَ تَحَنَ اللههُ قُلوبَهُم للِلدَقُواء لَم م غمَغرًا قَ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمهوا إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا فَتَنَبَّأَ يَنُونُ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِرَهِلٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعَلَّمُوهُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنستم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَإِذْ يَنَهُوا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الرَّهَائِلَ إِلَيْكُمُ الْكِرَاوَنُ فَتُسْقَى وَلَا يُصِيادُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ بِمَنَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ وَلَّهُ غليمٌ حَح وَإائِ فَتَ مِنَ المُؤمنِينَ قتَتَنُ فَ أَوِح بِئْنَ ذَوَا نَحْذَاهُمَا عَمَن أُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغُوا حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ نَمَل المؤمنون اخو ون فاصالحوا بين اخويكم وتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من أُمِّنَ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ أَنَسَ أَنْ عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ومن لم يسب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا, ولا يغتب بعضكم بعضا بعض بعض بعض بعض بعض بعض أيحب أحدكم بعض أن يأكل, يأكل لحم أخيه ميتا, ميتاً فكره إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ جنافُم شعوبَن وَقَبَ إِ لتََفُ إِ أَن الأقَْمَ قُم زَوْدَ اللهَّ أَنْأَقَابُ إِ أغْنَ ملو نیون کلو اصل نلم خو می کلو تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن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 يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بطير بما تعملون